قف جوع شي قد حيداره تتمنوا يا ايه. <تصفيق> كنت نصطرش عند كفر جراء بحثي ما تجري براسل ويلي مجزو Ya yeah. يا عينك ما انخفى الله ويا وينها ويتشوف منا من الحزن لا يصفع جلاله وينين وينين ها جالهم ماضى الأمل راح الأمل راح يبارك الله يا لهم بعد ما والئا را خير ما لا را بارك الله اوه بت اسم يا شيغي I don't know. Yeah <laughs> I ان في شيء عليا لاونه والنار طامع لا نرى هو سيحيا حياه عالي ما شاء الله قال لي اني وا اسمي مقيد بعد والحزان ووحيه اني ونوا السيد ساتاط أطلس الليلايا لا وئام ما الصاغ بغى مخسا ولا إجى عاشت النام عبا قدعاله جني او كن سعيد الصافي عبا قدعاله